أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَلَامَةَ اللَّهِ شَدِيدَةٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ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 ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ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 ثاني يعطوه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذقه يوم القيامه عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام من العبيد وَمِنَ الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأنا به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة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 الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والنجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد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 ومن يرد فيه بإلحاد بظلم مرقه من عذاب عليم وإذ بوينا لإبراهيم ما كان البيت إلا تشرك بشيء بي وطهر بيتي للطائفين والقاائمين والمركع السجود وأذن في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 وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حلفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء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 مَا مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْ سَكَنٍ لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ دَاهِنِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ المخبتين.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 فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لَكُمْ لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها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 لَكِنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ يطَغَوْنَ الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوُوا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ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 فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على هروشها وبئر معطلة وقصر مشيد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 مَا تَعْدُونَ وَكَأَيٍّ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ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 صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مريه منه حتى تاتيهم الساعة باغه فجاه او ياتيهم على يوم اقيم الملك يومئذ لله يحكم دينه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 ذَلِكَ وَمَن عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ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 تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم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 كَ عَلَهُ دَم مُستَقِيم وَإِن جَدَل كَفَقُل الل أَلَم بِماَا تَعَّلون الله يَحكمَُينَكمُمْ يَوومَ القامَةِ فيِي ن قُم فيِي تَخَْلِفون ألَمْ تَلَم أن الله يعلملَم مَا في السماءِ وَالأَرض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 وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير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 ظمُ الصَّلا تَعَاتُ الزَّكَ تَعتَصمُ بالِل وَعْتَصِمُ بالِلههِ بالله هو مَولكُم فَنِحَّ المَول وَنِمًا النَّصِي